اعتدلوا, اعتدلوا الله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 لله خير لو كانوا يعلمون الله مصطفى سمع الله لمن حمده اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال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 يعلم الله لمن حمدا حمدا كثيرا الله وعليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِنَا ۖ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ نَامُسًا ۚ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِنَا ۖ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ نَامُسًا ۚ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَنَفَخَ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 أَفَدًا مِنَ الْعِذْبِ أَنفُسَهُمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير يا الله ربنا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 غير المغتوب عليهم ولا الضالين آمين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة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 الله لمن حمده الله الله الله الله أكبر. الله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 طائره الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في حرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وَلِلَّهِ المَشِقُ وَمَغِْبَ فَأَين ماَا تُولُّ فَثَ وَجَهُهُ غ إِ اللهََّ, إن الله واسع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر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 إياك نعبد وإياك نستعيد إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخطوب عليهم ولا الضال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 جَعَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنِ الْأَصْحَابِ الْجَحِيمِ اللَّهُ مُكَتِّمٌ سَمِعَ اللَّهُ لمن حمده Oh,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 يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العال민 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها عدلا ولا تن دفعها شفاعه ولا كان نفع ما شفاعه ولا هم منصور الله سمع الله لمن حمده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 ببتَ لائِذَ الرهِي مَ رَُّمُ بِكَلِماسِ سَأتَنَّهُ قَالَ إِنّ جَعِلُكَ لَِّاسِئِمَاامَا قَالَ وَمِهُ ذُْزِيَةِ قَالَ لَا يَن لُعَسْتِ الطَالِمِين وَإِذْ جَعَل الْبَيْيتَ مَثَابَتَ لَِّاسِ وَأََّ والالتَّخِذُوا مَِّ قامِ إبَرهِيمَ مُصَلَّ وَهِذَنَا إِلَ إَ رَهِيمَ وَإسممائِلَ أَْطَهْرَابَيْيتِ أَوْطَهرادَْثَ للِطَّ إسِنَ وَآكِسينَ وَُّكَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ ۖ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ َمَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إلى عَذَابِ النَّارِ بئس المصير الله سمع الله لمن حمده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 وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينٌ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدَرَاكَ مَا هِيَةٌ نَارٌ حَامِيَةٌ الله سَمِعَ اللَّهُ lull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 ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ اللَّهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ Allah <San>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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضال هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده